بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البطر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كما لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بطيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به إسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بل تحبون العاجلة وتدرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باكرة تظن أي يفعل بها فاقرة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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحتب الإنسان أي يترك سدا ألم يكن طفة ممن يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الزكر والأنثى أليس ذلك بطادر على أن يحيي الموتى